مازال المصنف رحمه الله وتعالى في الواسطية يجل لنا اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفات الله دل في أولا سواء في الصفات الذاتية أو الصفات الاختيارية وهذه كالعلامة الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة نعم فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم اغفر لشيخنا ولولديه والحاضرين مم. والمستمعين مم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقول الله تعالى ولله العزة ولرسوله وقوله فبعزتك لأغوي أنهم أجمعين وقوله تبارك انتهينا نحن من, من صفة العزة أعتقد في الدرس الماضي نعم. يدخل الآن أن نصنف على صفة أخرى من صفات الله جل دل... في علا وقوله توارك اسم ربك بالجلال والإكرام وقوله فاعبده واصطبل لعبادته هل تعلم له سمية وقوله ولم يكن له قفوا أحد وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وقوله وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا نعم هنا يقول تبارك اسم ربك للجلال والإكرام إذبات الله لله جل في علام هو موازئة مع الكلام على صفات الله جل في علام تكلم وأذبت أكثر من صفة لله جل, جل في علا مع عذات الاسمية فالاسم لله جل فعلا لابد أن نقف عنده فأن الاسمية اسم الله جل فعلا من, من الأبواب التوقيفية التي لا يصح بحال من الأحوال التقدم بين هديها إلا بدليل مسموع من الكتاب او من السلمة فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يسمي الله جل في فعلا باسم إلا صوت لا يجوز لأحد أن يسمي الله جل في علاء باسم إلا بما سمى الله به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم فإن, أن فإن الله جل في علاء قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في بعض كتبك أو علمته, أحدا من خلقك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فأسماء الله توقيفية وخطأ بين من يقول بمسألة الاشتقاق في الأسماء وقد بينت قبل ذلك بأن كل ما تعلق به من قال بالاشتقاق في أسماء الله دل في علام كلها لا دلالة فيها بحال من الأحوال يعني هم تمسكوا بما عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضان وكان إذا طاف بين الصفة والمروة عند الملان الأغضرين يسرعوا ويقول اللهم اغفر وارحم وتداوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم هذا يعني الرد فيه من وجهين الوجه الأول أن يكون هذا من باب الاخبار عن الله جل في علاه فيصح الإخبار عن الله جل في علاه بهذا هو الأعز الأكرم وأيضا قد يكون أن هذا الاسم قد استقاه من النبي فيكون له حكم الرف ما دمنا قلنا بأن الأسماء توقفية فابن مسعود لن يتقدم بين هذا إله لا سياما وأن الله قد قال وَلَا تقف ما ليس لك به عِمْ وقال الله في لفعلا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فابن مسعود يكون قد علم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق الإسمين على ربه بما أطلق به النبي والأوجه من ذلك أن يكون هذا من باب الإخبار عن الله جل في علاء فالعزة الله وأن الله جل في علاء له العزة المطلقة وله الكرم المطلق من صفات الله جل في علاء فأخبر عن الله بصفة من, صفاته. بصفة من صفاته وأما الكلام على أن الشفعي قال يقول الجاعل في الأرض الجاعل يعني وهذا خبر واضح جدا أن يخبر عن الله جل في علاء وأيضا في قول أحمد يغياث المستغيثين كلها بأنه يصح التوسل بالخبر ان ارتقى في الكمال إلى الصفات فنخبر عن الله به وأيضا يدعى, يدعى به هذا أصل أصيل في هذه المسألة بالنسبة للإسم تبارك اسم ربك وهنا قال تبارك تبارك هذه صفة خاصة بالله جلال في علاه تبارك صفة خاصة بالله جلال في علاه من الصفات التي لا تطلق الا على الله وتبارك من البركه تبارك من البركه والبركه قسمان بركه هي فعل لله في علاه فمن فعل الله تعالى يبارك الطعام الشراب الرزق والرزق يكون مباركا او يبارك على عبد يجعله مباركا كما قال عيسى عليه السلام وايضا يحيى قال وجعلني مباركا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا قال وجعلني مباركا وجعلني مباركا فهنا هذه هذا البركة من فعل الله الذي علا يجعل الله البركه في الطعام أو في الشراب أو او في الإنسان فقد يجعل الله على البركه قد جعل الله البركه في الانبياء فكل الانبياء على البركه فكل الانبياء على البركه وبركة الأنبياء تظهر في اثر الأنبياء بهداية الخلق أجمعين فكانت هذه من البركة وأيضا بركة في الطعام بركة في الشراب بركة في المال فإن الله جل وعلا قد جعل البركة في العسل عسل النح. قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وأيضا بركة في ماء زمزم ماء زمزم ماء مبارك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زمزم لما شرب له ماء زمزم لما شرب له هو طعام طعم و الشفاء سق فقد جعل فيه مبارك أيضا زيتونة مباركة شجرة زيتون جعل فيها البركة جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها البركة وجعل في اللبن البركة وجعل البركة وسط الطعام هذه بركة هذه بركة مخلوقة وبركة تضاف إلى الله ن六صيب ألا إضافة الصفة المصوف التي هي تقال فيها تبارك وهي خاصه بالله فتبارك خاص بالله صفه خاصه بالله جل في علاه وهذه البركه هي بركه البركه المضافه الى الله جل في علاه كاضافه العزه والعلم يعني إضافة صفة للموصوف إضافة... إضافة صفة للموصوف ولذلك ترى المخلوقات يجعل الله فيما يشاء فيها من البركة ما يفعل سبحانه وللじゃあ في على إذن بركة هي من فعله وترى أثرها وبركة تضاف إليه إضافة الصفة لكن من فعله إذا قلنا من فعلية أن الله يبارك على يبارك الله على قررة القرآن يبارك الله على... على... على على من يعلم الناس الخير يبارك الله على المتصدقين يبارك الله دال في على فعضى من فعل الله يدلهم جل في علا إذن تبارك سفة ذات تبارك سفة ذات والله من فعلي يبارك عباده جل في علا والعبد يكون مباركا كما قال واجعلني مباركا أينما كنت قال تبارك اسم ربك وأضاف لله جل فيه ولا. تبارك اسم ربك أنت فهنا المضافة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه إضافة تشريف هذه الإضافة إضافة, إضافة تشريف هو ليس رب النبي فقط هو رب جميع جميع الخلق وهنا لما يوضيف إليه تبارك اسم ربك والمخاطب والنبي صلى الله عليه وسلم فأضافه لنبينا صلى الله عليه وسلم إضافة تشريف إضافة تشريف فهو رب كل شيء رب النبي رب جبريل ومكايل وإسرافيل رب محمد صلى الله عليه وسلم فالإضافة هنا إضافة تشريف فأكدنا الإضافة إضافتان إضافة معنى وإضافة عين مستقلة بذاتها إضافة المعاني إضافة ذات سفة للموصوف أما إضافة الأعيان إضافة مخلوق للخالق وزيادة في ذلك أن الإضافة للتشريف لأن الله رب العلم سبحانه وتجل في علاء تمرك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فأي صفة من صفات الله تعالى في علاء على الرب فمن صفاته ذي الجلال والإكرام وإن الله تعالى يكرم عباده سبحانه وتجل في علاء يكرمهم بالطاعات يكرمهم بقبول الصالحات يكرمهم بالجنات يكرمهم بالجنات سبحانه جل في علاء والله جاء الله له الأنوار وأن الله جل في علاء يعني قال حجابه النور وأيضا سبحات وجهه أنوار وجهه لو كشفاء الأحرقة سبحات وجهه من تأليه بصره من خلقه قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام سبحانه جل في علاء وقال المصنف أيضا يستدل على صفات الله جل في علا لكنه سبحان الله نراه أنه هنا الآن عندما يستدل أيضا يوضح ويبين بأن التلازم بين بين أقسام التوحيد تلازما وطيدا ما زال يبين ويغربل العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين المبتدعة الفرق الضالة ومع ذلك يبين أنه عندما افترقت العلامات في الربوبيه والاسماء والصفات كان الفرق مؤثرا في التوحيد في الالهيات عندما افترقت في الأسماء والصفات كان الفرق مؤثرا في في الالهيات واذا كنت ترى الاشاعره لما تراهم ضلوا في باب الصفات ضلوا في باب الالهيات لما ضلوا بباب الصفات ضلوا بباب الإلهيات لذلك ترى عندهم في الساعة التوسل وأيضا الكلام على أن الشرك هذا لا يقع في هذه الأمة اعتقادا الشرك لا يقع في هذه الأمة وأن الأمة معصومة من الشرك كل ذلك بسبب الضلالات التي وقعوا فيها في مسألة الأسماء والصفات فهنا قال،, قال تعالى فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سمية؟ هنا أتاك بأمرين الأمر الأول قال بالإقرار على الربوبية وعلامة الأمر أنك تقرب الربوبية إذن لا تصرف عبادة لغيره فعبده وأصطابر لعباداته لما؟ لما لأنه لا سمية له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له لذلك قال فعبده فعبده وأصطابر لعبادته قال فعبده وأصطابر لعبادته الأصل هنا أن المقصود الأسمى في هذا الباب هي العبادة فتوحيد الالهية هو المقصود الأسمى. فالمقصود الأسمى من هذه المسألة هي العبادة. لذلك صدر الباب بها الله جلال فعلها. قال فاعبده وحده لا شريك له. قال فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. قال فاعبده والعبادة كما عرفها علماءنا وصاحب الوسطية قد عرفها أتم التعريف. وبيانها أتم البيان. حين قال رحمة الله عليه قال العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنه العباده اسم جامع لكل ما الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه قال فاعبده فاعبده وحده ولا شريك له ولذلك قال واصطبر العبادات يعني اصطبر العبادات وحده فإنه لا يرضى بالشرك سبحانه جل في علاء وقد قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وقال الله جل في علاء فعبد الله مخلصا له الدين إذن العبادة عند الله جل في علاء لا ترى لها قبولا إلا تغفرت فيها الشروط شرط الإخلاص وشرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم شرط الإخلاص وشرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال الله جعل في علاء ولقد وحي إليك هل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين قال الله جل في علاء عن الأنبياء جميعاً ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وشرط الثاني هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل في علاء وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهو وقال الله جل في علاء يا ايها الذين امنوا أطيع الله واتعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخل الجنه الا من ابى قالوا ومن يابى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى فمن اتى بالعباده على أتم وجه من اخلاص ومتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم قبلت العبادة وكان عابدا لله وحده لا شريك له ومن انخرم عنده شرط من الشروط فإنه لا تقبل عبادته كأن, عب... ك... كأن تعبد رياء وسمع وداهة دنيا ك... كأن... كأن وقع في الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر لا تقبل العبادة وإن صحت النية ولم تصح المتابعة لا تقبل العبادة لأن الله أغلق كل باب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم قال فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سمية في قوله واستبر لعبادته فيها دلالة واضحة جدا على أن الخير عاد وعلى أن الإنسان لا بد أن يعتاد عمل الطاعة وسيجد المشقة في اول الطريق اختبارا وابتلاءا من الله جل في علاه ثم تراها بعد ذلك ألفتها النفس فصارت منساجمة معها ملتصقة بها مرافقة لها يجد المرء النقص في نفسه انتركها يجد المرء النقص في نفسه انتركه لذلك القول في هذا الباب قول فصل بأن الإنسان كلما ثابر على عبادة قبلها الله منه وكان علامة القبول زاده من جنسها درجات زاده من جنسها عبادات فمن سأل نفسه أراد أن, يسأل نفسه أراد أن يختبر نفسه هل هو على القبول أم لا ينظر في عمله فارد ان ورد فيه البركه وانه يتزايد وفي كل يوم الله تعالى يعلو به درجات فليعلم انه قد قبل عند رب الأرض والسماوات والا فليراجع نفسه فيما فيما يفعل نعم قال فعبد واستاب لعبادته جاء الى الشاهد الذي يريده هل تعلم له سمية, سميه هل تعلم له سميه سبحان ربي العظيم هل تعلم له سميا يعني مثيلا مشابها اساميا ندا لله جل في علا حشاء, حشاء سبحانه دل في علاء وهذا استفهام استفهام بمعنى, بمعنى انكار معدوم استفهام بمعنى, بمعنى النفي المعلوم بالعقل أي وأنت تعلم والجميع يعلم حتى الكفرة من كفرة مكة يعلمون بأنه لا مسام لله دل في علاء لا سميا ولا شبيها ولا مثيلا ولا ندا لله جل, جل في علاء حتى الكفر الفجر المنوية الذين يقولون بأن, بأن للظلمة خالق وللنور خالق أيضا كذبوا في ذلك ومع كذبهم في ذلك هم يقولون بأن خالق النور أفضل من خالق الظلمة أرأيت؟ يعني علم المساواة أيضا فالحق في هذا الباب أنه لا ند لله لا شبيه له لا مثيل له سبحانه جل جل في علاء سبحانه جلا جل, جل في علا ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهذا ايضا هنا عندما يقول الله جل في علا هل تعلم يا اساميه هذا انكار هذا انكار وهذا الانكار من الله جل من الله جل في علا بيان على نفي الاسماء على نفي النقص عن الله جل في علا فكأنك تقول وقد نفى الله عن نفسه أن يكون له سمي سميه في الأسماء سميه في الصفات سمي في الربوبية سميه في الإلهية ليس له ند ولا شبيه ولا مثيل سبحانه وتعالى في أولا وكما هي عادة القرآن في مسألة, في مسألة الصفات المنفية أن تكون على الإجمال ليس على التفصيل على الإجمال وهذا الأدب عندما تنفي عن الله لفعله تنفي إجمالاً لا لا تفصيلا إلا كان في محل المناظرة فيصح التفصيل في النف لكن الأصل أن الإجمال هو الأدب الإجمال عند النف والتفصيل عند الإثبات الإجمال عند النف والتفصيل عند عند الإثبات في ذلك لذلك سمنا بقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد لا أحد يكافه سبحانه dis applicable لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ربوبيته ولا في الإلهاته فإذا الشرط الأول عندما نرى من الأداب الإجمال عند نفي لم يكن له كف ولم يكن له كف وان أحد لا كف ألا لا, لا سمية له أيضا على الإجمال هذا الأدب هذا الأدب عندما تنفي, تنفي, تنفي بالإجمال بشرط وقيد أن يكون هذا خلال مناظرة لو في المناظرة قلنا يجدر بنا التفصيل للمناظرة وهذا الأدب الأول الذي الذي علمنا إياه علماؤنا في اعتقاد أهل السنة والجماعة عند النفع عن الله الذي في علامه. الثاني أن النفع إن وصفت ربك بالنفع فالنفع المحد ليس ليس كمالا. النفع المحد ليس كمالا. وأنت تعلم بأن الله إذا اتصف اتصف بالكمال. فله كل الكمال. الكمال المطلق والعظم المطلقة والجلال والبهاء المطلق. فعندما تنفي إجمالا لا بد لزاما أن تثبت الضد أن تثبت الضد وأن تتعالى في كل الآيات التي ذكرت نافيا لن تارد إلا كمال الضد إما سابق وإما لاحق في سورة قاف قال في سورة قاف قال في سورة قاف قال خلقنا السماءة عراض قبلها نريد قبلها عشان نبين أيها نعم. لا لا قبلها. إن في ذلك لمن كان له قلب أو, أو, أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات الأرض ومينهما في ستة أيام. هو قال ذكر الكمال هنا في الخلق. ولقد خلقنا السماوات الأرض ومينهما في ستة أيام قال وما مسنا من الغوب. قال أكمل آت وما مسنا من الغوب. فاصبر على فاصبر على لا لا لا فلقد خلقنا السموات والارض ومنا في سته ايام وما مسنا من غروب ممتاز سلف ايضا معنى اصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون وسبح حمد ربك قبل تروح الشمس وقبل الغروب واستوى ومن الليل فسبح واطراف يوم ينادي واستمع ما ينادي المنادي من مكان بعيد يوم يسمعون الصياحه بالحق ذلك يوم الخروج ذكر ذكر لوازم الربوبية بأسرها بعدها ذكر لوازم الربوبية بعدها على البعث والنشور والقدرة على ذلك فهذه فيها دلالة وضحة جدا على انه عند النف لابد من إثبات كمال الضد عند النف لابد من إثبات كمال الضد قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم إذن لما قال لا تأخذه سنة ولا نوم نفر لكن نفذ هذا كان معه إيش كان معه إثبات الكمال الضد يعني تقول لما لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياتي وقيومياتي الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم <تصفيق> وفي قولها أيضا فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هنا نقف عندها نقف عندها بعدما أذبت الوحدانية لله جل فعلا وأذبت الكمال المطلق لله بصفاته أتى بالآياء على حرمة اتخاذ الأنداد لله جل في علاء وهذه تشمل الثلاثة طيب نقف هنا عند قول الله جل في علاء فلا تجعل الله أندادا لنفصلها إن شاء الله في الدرس القادم لأن بعد ما أثبت صفات الكمال لله جل في علاء وقف فقال إذن يزمكم مجوبا عدم جعل الأنداد لله جل في علاء لو فيه اسئلة اتفضلوا الحمد لله صلى الله عليه وسلم يقول هل يصح أن نقول أن تعريف توحيد الرموبية إفراد الله بأفعاله ليس تعريف شامل وأن التعريف الأفضل هو إفراد الله بالخلق والملك والتدير لأنها تدل على الصفات المتعددة لا لا, لا. هذا مهم هذا اتني به مرة ثانية أكيد سلف يقول هاي لسؤال دوت صح؟ لسه أهل... ما, ما رأيت شيء هذا لا يخرج الا عن سلفي اقول هل يصح نقول أن, ان تعريف توحيد الربوبيه افراد الله تعالى بافعاله وليس تعريف ليس تعريف شامل وان التعريف الافضل هو الله بالخلق والملك تدل على الصفات المتعديه قد أقول لا فارق بعيد لكن انا أوافق على هذا الكلام اولا حتى اقول اوافق على هذا الكلام لكن قد أقول لا فارق بعيد بحال من الاحوال لماذا لان لو قلت ان الربوبيه هي التعريف الربوبيه بها بأن نقول الرب هو إفراد الله بأفعاله قد لا تبعد كثيراً بالخلق والملك والتدبير ايش بقى اللي اللي قد, قد يكون فيها فارق عشان يكون التعريف الثاني والجامع المانع هو أنني أين الصفات الذاتية لا أجعل الربوية في أفعال إيش في أفعال متعدية فقط لا أجعلها في أفعال فقط لا لابد أن تشمع أفعال المتعدية والأفعال أصدر الصفات المتعدية والصفات الفعلية ويكون بذلك شملها نعم يقول جزاكم الله خيرا بعض الناس يسمون من تبارك هل يصح لا ما يصح ولا صح ولا بد من تغييره وجوبا يقول لنا زميل مات اليوم فجأة في العمل وهو يراجع بعض الأوراق مع العلم أنه كان شبا لبأس به ولا مرض وكانت لا وكان لا يترك صلاة الفجر في المسجد الله أكبر ما سأل الله أن في سيحة الجنات ما سأل الله أن في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إن لله إن الله يراجعون اللهم ارحم العلماء العلماء اجرنا في مصيبتنا واغفر لنا خيرا منها يلا صاحب البخاري تفضل